في الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نستعينه ونستغفر ونأعوذ بالله من شرور ينفسنا وصيئات آماننا إن الله لا مضل له ومن يوجه فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله, اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيه من النبال فان خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ولالة وكل ولالة في النار. كنا انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على بعض المنصوبات واخر ما اخذناه التمييز ولكن المصدر و أو و التمييز و المستثنى و المستثنى و المستثنى ذكر المؤلف و ابن و رحمه بعد ذلك و لا و المستثنى التي تعمل و المستثنى و المستثنى و الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وآل وصحبه والتابعين. أما بعد، قال مصنف رحمه الله شروط إعمال لا عمل إن. قال باب لا. اعلم أن لا تنصب النكيرات النكيرات بغير تنوين إذا باشرت النكيرة ولم تتكرر. إذا باشرت النكيرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار. هذا النوع النوع الآخر من أنواع المنصوبات وهي لا التي تعمل عمل إنا هذه لا تسمى لا النافية للجنس لا النافية للجنس والمراد بالجنس حقيقة الشيء وماهيته حتى نفرق بينها وبين غيرها نقول لا النافية تدخل على الفعل وتدخل على الاسم والمراد هنا الد... التي تدخل على الاسم وهي على قسمين لا الحجازيه التي تعمل عمل ليس وهذه تاتي لنفي الوحده فتقول لا رجل في الدار بل رجال او بل رجلين والثانيه لا النافيه للجنس تقول لا رجل في الدار وتقول لا شيء ينتقد عليك ونهها لا إله إلا الله نعم ولا إله إلا الله كانتم لا المقصودة هنا تنفي الجنس أي حقيقة الشيء ولهذا قال هنا العنوان قالت أنت يا رسول الله فيك قال المؤلف شرط إعمال لا إن هذا العنوان من من الشائع. أما المؤلف قال باب لا قال باب لا اعلم ان لا تنصب النكرة اذا متى تعمل لا في تعمل فيما اولا ان تدخل على النكره على النكرات بغير تنوين اذا اسمها نكرة وكذلك خبرها نكرا. بغير تنوين هذا صحيح بغير تنوين أن المقصود لأنه اسمها يكون مبنيا على الفتح أو يكون منصوبا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف كما سأأتي. قال إذا باشر إذن اسمها يكون نكرا. ثانيا خبره يكون نكره ثالثاً قال إذا باشرت نكره إذا لا بد أن تبتصل بها هذا الشرط الثالث أن تبتصل لا باسمها ولا يفصل عنها فاصل قال ولا تتكرر الشرط الرابع أن تتكرر ولا. هذه هي الشروط التي بها تعمل لا فإن تكررت لا قد تعمل وقد لا تعمل كما شئت. المثال الذي يجمع كل هذه الشروط قوله تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله أستغفل دينا وتقول لا رجل في الدال أيضا قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه تمام فهذه قد استرجمت هذه الشروط لماذا قال تنصب النكره بغير تنوير الى باشا في ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار تنبيه اسم لا النافيه للجنس على ثلاثه ارشاح الاول المفرد والمراقب به ما ليس مباطا ولا شبيها بالمباط ما ليس مباطا ولا شبيها بالمباط فهمتكم ها المباط سبق أن أخذنا المفرد أول دروسنا قلنا المفرد ما هو تاريخه ما ليس من منذنى ولا شيء هذا في أول دروسة، تمام طيب و لما أرهنا الكريمة قلنا هي قول مفرد فالمفرد هنا يقابل ماذا الجمله اللي هي ديال التركيب اذا اخذنا المخرج بمعنى ما ليس مثنى ولا جمع اقصد بذلك الثاني المفرد بمعنى ما ليس مركبا ففي في باب الخبر المبتدا والخبر قلنا المبتدأ الخبر قد يكون مفرد وقد يكون جمله او شبه جملة اذا في باب المبتدا والخبر ما هو المفرد ما ليس بجملة بجمله ولا شبه جملة هنا من آخر المفرد والرابع ما هو المفرد ما ليس مضافا ولا شبيه بالمبادئ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها؟ ما حبتوش بدي مجال تورع؟ ها؟ إذا ما إذا لا؟ أي أي واضح هذا كم؟ لا يمكن المضاف المضاد يعني ليش مضاد؟ إذا ماذا عبد الله ولا شبيه بالمضاد؟ شو الشبيه بالمضاد الذي هو ماذا؟ تمام الكلام أو هو الكلام اللي هو من تمام معناه مثل طالعا جبلا طالعا جبلا ان يتصل الكلام باخر وهو من تمام معنى هذا شبيه المضاف كانه مضاف طيب طيب نلقى الان مع المفرد المفرد ما ليس مضافا لا شبيه مضافا مثل ماذا لا رجل في الدار طيب هذا إذا كان مفردا كيف يكون عراضه؟ يكون مبنيا على ما ينصب به فإن كان نصبه بالفتحه قلنا مبني على الفتحة مثال لا رجل في الدار. اثنين ان كان يبنى على الياء ان كان ينصب او علامه نصبه الياء بني على الياء مثاله لا رجلين في الجانب ولا مسلمين حاضرون وان كانت علامه نصبه الكسره كما في جمله السالب بني على الكسره مثل لا مسلمات حاضرات علامات الم... النصب ما هي الفتحة والأليف والياء والكسرة عن ذنب الفتحة مثلنا بها والالف متى تكون علامة النصب الالف في الأسماء الخمسة الخارصة والأسماء الخمسة تاتي مضافة ولا غير مضافة مضافة مضافة نحن الآن في اسم المفرد ما ليس مضافة إذن لا يصح تمثي بأسماء الخمسه هنا ها الهياء نثنى الهياء كسرى نثنى الهياء هل فنون يكون في أي في الفنون مضارع ولا دخل للهن هنا فيه للهن هنا فيه واضح مفهوم طرحين واضح غيره مدلله فين أدلله راح البيت استعلم الإدارة أيها مقبل راح جمال بدري صاوب القسم الثاني المضارع القسم الثاني المضارع إضافة هي والإضافة هي نسبة بين أمرين والإضافة هي نسبة بين أمرين إضافة نسبة بين أمرين ولها أفشار لأتي تفصيلها في ذا بنا شاء الله تعالى فهذا حكمه أنه منصوب بفتحة الظاهرة أو ما نابعنا أو ما نابعنا تقول لا طالب علم راسب نرجو وتقول لا طالبي علم راشباني. ونحوها هذا الاسم الثالث لي هو المضاف والاضافه نسبه بين امرين طالب علم نسبته للعلم نسب الطالب للعلم واضح النوع الثالث الشبيب بالمضاف وهو ما اتقر به شيء من تمام معناه الشبيب بالمضاف ما به شيء من تمام معنى وهذا حكمه كالمضاف فإنه يكون منصوبا بالفتحة أو ما عنها. تقول لا طالئا جبلا موجود تقول لا طالبا علما أصابه الفتوح وتقول لا مكينين الصلاه يجاخرون عن صلاتي تقول لا متقين الله يخذلون ونعم واضح تفهم هذه هي لا التي تنفي الجزء لتعمل عمل إنه سمى لا لا في الجزء ها واضح أفو إذا ما هو شطها تذكر أنك ولا يصلها عن أفاصل ولا تتكرر فإن دخل المالفة بطل عمله، وإن فصل عن أفاصل بقل أعمل وإن تكررت قد تعمل وقد تهمل كما سيأتي في كلام واحد. فكلا فاء فإن لم تباشرها وجب الرفع وجبت ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل لا في الدار رجل ولا امراة فانت كررت جواز اعمالها والغائها فان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امراة وان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امراة لك نعم نعم أيوة أيوة أنا في الدرس الآن سلام عليكم موجود في الزامة سلام عليكم ثم ذكر إذا عدمت شروطها ما حكمها قال فإن لم تباشرها وجب الرفض ووجب تكرار لا إذا لم تباشر لا اسمها فهنا يابج أن توقعها ثم تكرر لا فتكون لا في الدار رجل ولا امرأة لا في الدار رجل ولا امرأة وها هنا تلغى لا ولا تعمل واضح؟ قال فإن لم تباشرها وجب الرف وجب التكرار لا نحو لا في الدار ياضل. هنا ولا هنا اختل الشرط له ماذا عدم المباشر طيب الشرط الأول إذا اختل وهو إذا دخلت على المعرفة لم تدخل على هذا قل لا رجل قل لا محمد في الدار ولا محمد زارني ولا بكر هنا ايضا ماذا تلغى لا فلا تعمل ويكون محمد مبتدا وعلى لغة تكون عامله لعمل ليس وعلى لغتي تعمل عمل ليش هذا الشرط الثاني إذا ماذا إذا دخلت على المعليم الشرط الثالث إذا اختلنا وهو انتكرت قال فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها فمثل لا حول ولا قوه إلا بالله تكبرت. أو تقول لا رجل في الجان ولم رأى جاز الإعمال وجاز ماذا الإهمال طيب مثال ذلك قوله تعالى يعني من الامثله على ما سبق قولوا لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فهنا فصل بين لا واسمها فاطل ليو الضب فالغيت وارتفع ما بعدها على الارتداء لا فيها غول وكررت لا فقال ولا هم فيها ينزف طيب الحال الأخرى إذا تكررت يجوز الإعمال فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة ويجوز الاهمال فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة تكبرت جاز الاعمال لا حول ولا قوة وجاز الاهمال لا حول ولا قوة ماضح؟ لكن لا تجوز لا ليس فيها فقط هذان وجهان بل فيها خمسة أوجه والباقي يمتنع فيها خمسة أوجه والباقي يمتنى نتصل على هذين الوجهين اللي والامال الإعمال الالغاء أو الإلغاء فإذا خير لك متى تلغى أي متى يلغى أمل لا قلت إذا تكررت أو إذا دخلت المال أو إذا فصل بينها وبين اسمها فاصل واضح فقرآن الكريم الكراءة جاء على هذا وجه فقول تبارك وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكارث الكثير لا خوف عليهم ولا هم ينزل تكبروا لما تكبروا تكبر. قول عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رفقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه يكافئون او ظلمون هذا قول الكثير يوم لا خوف فيه ولا خله ولا شفاعه أهمل اعمل هنا واهمل واضح فيحدث الاعمال الاعمال الايمان اذا لا المراد بها النافيه للجنس لا النافيه للوحده وان كان النافيه للجنس نافيه للوحده لكن النافيه للوحده تنفي الواحد وتثبت بالغير فالمراد لا النافيه للوحده للجنس اذا دخل الاسم تعمل عمل ان بمعنى تطلب المبتدا اسما وتنصبه والخبر خبرا لها وترفعه والخبر يكون عند ذلك مقردا أو جملة أو شبه جملة على ما سبق في المبتدئ والخبر شرطنا أن تدخل على النفرة مبتدئ اسمها وخبرها وأن تبتصل به وأن لا تتكرر فإن دخلت المعرفة ألغيت وكانت المعرفة ذات مبتدئ وإذا تكرر أو إذا فصل بينها وبين اسمها باصل ألغيت وعرب الاسم مبتدا وإذا تكرر جاز أن تعمل تكرر جاز أن تعمل وجاز أن تهمل للمهمنا وما بعدها مبتدا إلى أحسن الله لا, لا حول نفو نعم نواصل طيب قال المناد نعم قال رجل ما معرف حول حول نعم ما ارد لما نعم خبر خبر مقدر. مقدر. لحول لحول موجود كائن مثل الله, الله. المنادى قال باب المنادى المنادى خمسه أنواع المفرد العلم والنكره المقصوده والنكره غير المقصوده والمضاف والشبيه بالمضاف قال فأم فتامل المفرد العلم والنكره المقصوده فيبنيان, فيبنيان على الضم من غير من غير تنوين نحو يا زيد يا رجل والثلاثه الباقيه منصوبه لا غيره طيب باب من فعل نادى ينادي نداءا فهو مناد والاخر منادى والمراد بالنداء هو الطلب والدعاء واستدعاء غيرك وفي اصطلاح النحاس المنادى هو طلب او دعاء غيرك لحرق نداء يا او احدى اخواتها ما هو المناداة هو المطلوب أو الدعاء غيرت بحرف النداء أو ما أو إحدى أقواتها وعليه فالنداء يكون لاسمه ها ولا يكون لحال وإن كان قد ينادي لحال لأغراض بلاغية ولوقع في الخطاب نعم نعم سلام لي لي وشكاين قالني بعيدا في الدرس قالني في الدرس يتقادل على في الجين بي طيب خلاص قالني بعيدا لي في دويلة ولي في المنزل في سلام, سلام. قلنا النداء يكون للأسماء واضح مفهوم النداء وحارف النداء يثبت وقد يحذف حارف النداء يثبت وقد يحذف قال ربي قد آتيتني من المسل وعلمتني من تأويل الأحالي فاطر السماوات فاطر السماوات ورق. قال ربي أي يا رب نداء وحروب النجاة الأصل الأصل الأصل هي وأخواتها هي على خمسة الذي ينادى على خمسة دياتش الأول المفرد العلم والمراجع المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ماضحة. ما عليك المضافر ولا شبيها في المضافر فيشمل الواحد والاثنين والجمع واضح؟ فهذا حكمه يبنى على ما يغفع به فإن كان يغفع أو على أن تغفع بني على الظلم مثاله يا محمد اتق الله وإن كان على رفعه الألف بني على الألف فتقول يا مسلمان أو يا طالباني راجع دروسكما وإن كان علامة رفعه ألواه كان مبنيا على الألواه تقول يا مسلمون تمسكوا بدينكم فما هي علامة رفعها الضمة والواو والالف وجبتنا مثلنا بالضمه مثلنا بالالف المثنى مثلنا بالواو لا تكون سلام عليكم الله يا طارق ليلى فيكني في الدرس كملنا الفصل دي الله يهدى السلام عليكم ماذا قلنا طيب نتم بها. واضح هذا يا محمد اقبل يا مسلمان اقبل يا مسلمون تمسكوا بدينكم وهكذا هذا المفرد العلم علم ما قلنا المفرد العلم المفرد العلم طيب ف فان كان المفرد العلم او اللي هو معرفه فيه الألف واللام للتعريف في الالف لام التعريف فهابنا نأتي بأي بين قوسين بي مع الضمير المناجي لنتوصل الى نداء ما فيه الالف واللام فنقول يا ايها الطالب ويا ايتها الطالبة واضح فاي هنا هو المنادى مبنى, مبني على الضم في محل ا مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه وما بعده يكون مرفوعا بدل من أيه بدل من أيه واضح ساقلكم من الاول مفهوم لان المفرد العلم يكون مبنيا على ما يضعي في محل نصب فيا محمد تقول يا عرض من محمد يعني يا محمد منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه مضاف علم مسلمان مبني على الالف في محل نصب مسلمون مبني على الواو في محل نصب مسلمات مبني على الضم في محل نصب هذا نوع الاول من هذا واضح القسم الثاني النكره المقصودة النكره المقصوده والمراد بها النكره المعينه يقصد بها واحدا معينا فهذه حكمها كحكم العلم المفرد واضح اذا كنت تقصد هي نكره لكن تقصدها المعين اعمى يمشي مع, مع مع صاحبه فاذا أراد تناول شيء قال يا رجل يقصده يا رجل ناوي كذا فرجل نكره ولا لا نكره مقصوده ولا مقصودة مقصودة مقصوده مهجله محدده فكانه علم كانه سماه يا محمد واضح فلا حكم العلم المغادف او الثاني النكره غير المقصودة يعني لم يقصد بها واحد معين محدد فهذه تنصب تقول يا طالبا راجع دروسك لا تقصد معلم واضح يعني يكون منصوب طيب الرابع المضارع وسبق الكلام على المضاف وهو نسبة بين شيئين تقول يا طالب العلم اجتهد يا طالب العلم اجتهد وهو الخامس الشبيه بالمضافي